المجد تنتظر على أبواب عزتنا فثوب الخوف يا همني الله يرى قوتنا, قوتنا. يوسى المجد تنتظر على أبواب عزتنا فثوب الخوف يا همني قوتنا ألا استترينا أن الليل أصغر من عقيدتنا فحين استفحم ضغيان أذكى جمر وقفتنا ألا استترينا أن الليل أصغر من عقيدتنا فحين استفحم الضيآن أذكى جمر وفتنا سنستون فر صحوتنا ستولد شمس نهضتنا نسير ونحمل الإيمان نسقي ضام السالوسة نحمل بالسن الضلمات نربع الهدا النجوى نسير ونحمل الإيمان نسقي ضام السالوسة نحمل بالسن الضلمات نربع الهدا النجوى نحمل جدوى التوحيد نصبح في الدنيا الأبوة. بها نعطى جنان الفلد نسكن جنة المأوى سنحمل جذوة التوحيد نصبح في الدن الأقوى بها نعطى جنان الفلد نسكن جنة المأوى سننسى الغلق بعادا نسى ماضي الشكوى سنرفع لدنا القرآن رمز النصر والجود, والجود. سنفتق عاطر الريحان نهتق يا ربازيدي سنرفع لدنا القرآن غرب زيدي أعيدي ما ماجد الذكرى فإن الفجر كالعيد وزيدي عذبا الحان ليحيى مقفر العودي وزيدي عذبا الحان ليحيى مقفر الوديد لقد سارت ركائبنا لتعلو هامة النجم يردد في ضمير الكون ليس السفح كالقنادي لقد سارت ركائبنا لتعلو هامة النجم يردد في ضمير الكون ليس السفح نصوغ بكل معجزة خلود المجد والقيم بحول الله موعدنا صباحا ماطر الديم نصوغ بكل معجزة خلود المجد والقيم بحول الله موعدنا صباحا ماطر الديم ألس ترين أن الليل أصغر من عقيدتنا فحين استفحم الضيان واذكى جمر وقفتنا ستستوي فراصحوتنا ستولد شمس ربتنا نسير ونحمل الإيمان نسقي ظمأ السل وسط سنمحو بالسن الضربات نروي بالهدى النجوى نسير ونحمل الإيمان نسقي ظمأ السل وسط سنمحو بالسن الضربات نروي بالهدى النجوى وسنحمل راية التوحيد نصبع في الدنيا love walk. بها نعطى جنان القلد نسكن جنة المأوى سنحمل جذوة التوحيد نصبح في الدن الأقوى بها نعطى جنان القلد نسكن جنة المأوى سننسى الظلف والي بعاد ننسى ماضي الشكوى سنرفع لدنا القرآن رمز النصر والجود, والجود. سنطف على الويحان نهدف يا أربازيني سنرفع لدنا القرآن رمز النصر والجود. Vejudin, <Sessizlik> vujum. <Sessizlik>